Koleg loc mondoNet بغير wioski ترونها Rospeekem w Nuach zgrę 많은 orych Niechętna jest naznaczona dla mnie, bo przecież to jest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 الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله, وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَادَلَكَ لَتُشْرِكُ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن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 يا بني يا قم الصلاة وامر بالمعروف ونهان المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور.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 إِنَّ أَكْرَى الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له متبوع ما أنزل الله قالوا بل تابع ما وجدنا عليه آبائنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وما يسلم وجهه؟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 ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ولئن سالتهم Wszystkich tych, którzy są w stanie الله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده, والبحر يمده من بعده سبعة أبحر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 ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسم Kulunia, يجري la, aja, le, musa, الله بما تعملون خبير ذلك no, الله هو الحق no, no, no, وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ في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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يوما لا يَجْزِي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 Allah عز وجل عنده علم في الأرحام ماذا Wielu z nich